بسم فعندما نسلوا قولهم فضربنا على آذانهم ما معنى ضربنا أي أنمناهم سددنا على آذانهم بالنوم حيث لا يسمعون شيئا من الأصوات فيرتاحوا ويناموا فضرب الله الحجاب على آذانهم حال بينهم وبين سماع الأصوات وهذه من الرعاية من الرحمة التي دعوا الله سبحانه وتعالى بها قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فمن رحمة الله ضرب على آذانه وناموا وارتاحوا وذهب ذلك الإزعاج والقلق الذي كان انتابهم بسبب متابعة قومهم يظنون وأنهم ربما يصلون إليهم فناموا ولم يشعروا بشيء حتى أبدل الله حاكما بحاكم قوله سنين عددا نعم أي ذوات عدد على أنه مصدر أو بمعنى معدود على أنه مفعول وعلى الأول فهو صفة لسنين داوات عدد أو من باب المبالغة وهو صفة أيضا أو مفعول لفعل محدود تعد عددا سنين تعد عددا وعلى أنه بمعنى معدود فهو صفة فقط كما نص بعض النحاة قالوا ثم بعثناهم ما معنى بعثناهم اي من نومهم ومن تلك النومه قالوا لنا نعلم العلم هنا المقصود علم الظهور احسنت علم المشاهده علم الظهور واما العلم الاذني فهو ثابت قلنا أي ما اي الحزبين احصى لما نبثوا امدا تختلف فيهم وفي الفترة الزمنية التي لبثوا فيها على قولين أو على أقوال والله أعلم كما تقدم معنا كم لبثوا في الكهف وأما قوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازداج وتسعة هذا مختلف فيه فمنهم من قال هذا من قولهم ومن الاختلاف الذي اختلفه في الكهف وليس من قول الله سبحانه وتعالى وإخبار الله بالفترة الزمنية التي لبثوها وإنما هذا ما ذكر عن بني إسرائيل واختلافهم في المدة التي لبثوا فيها فبعضهم قال ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قالوا هكذا فلذلك الله قال بل الله قل الله أعلم بما لبثوا فلو كان من إخبار الله لما قال قل الله أعلم ما لبتوا فالله أعلم بلبثهم وقيل هو من أخبار الله عن الفترة الزمنية التي لبثوها ثلاثمائة سنين وهذا أقرب أنهم لبثوا هذه الفترة وازدادوا تسعة وقالوا قل الله أعلم ما لبثو أي ما وراء ذلك بعد خروجهم من الكهف هذه الفترة الزمنية التي لبثوها في الكهف وأما بعد خروجهم فالله أعلم بما لبثوا بعد ذلك كم لبثوا الله أعلم بذلك وأما الفترة الزمنية من الدخول إلى الخروج فهي ثلاثمئة سنين وزاد ونتسعة من الدخول إلى الخروج ثلاثمئة وزاد وتسعة وبعد الخروج قل الله أعلم بما لبثوا الله علم كم لبثوا بعد ذلك خاضوا في هذه الفترة أيضا خاض بن أسرائيل فيها فالله قال لنبيهم قل الله أعلم بما لبثوا هذا ما أنتم تعلمون به فأنني أخبركم الله بفترة الدخول والخروج ثلاثمئة سنة وازدادوا تسعة وبعد ذلك الله أعلم كم لبثوا إلى أن ماتوا هذا قول جميل أن الفترة الزمنية من الدخول للخروج ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وبعد خروجهم إلى موتهم الله أعلم كم لبثوا قل الله أعلم ما لبثوا الله أعلم والقول الأول كما سمعت أن هذا الكلام من كلام بني إسرائيل ومن خلافهم أنهم لبثوا ثلاثمائة سنين وزادوا تسعة وقال الله قل الله أعلم ما لبثوا أنتم ما تعلمون كم هذه العدة أنتم لستمجازمين بها ولا أخبركم أحد بها لكن الذي يظهر أن هذه العدة لبثوها في الكهف من الدخول إلى الخروج. ثم ما ورى ذلك الله أعلم كم إلى موتهم ما أي الحزبين أحصى لما لبثوا تقدم معنى أن أي هنا اسم استفهام قد علَّقت الفعل وأفعال اليقين والظنون تعلق ببعض الأدوات ومنها أدوات الاستفهام فلم تعمل فيما بعدها للحيلونة بينها وبين ما بعدها بأداة الاستفهام فتعلِّقها عن العمل ويكون العمل في الجمل لا في المفردات يكون العمل لها في الجمل لا في المفردات إذا وجد المعلق. وهنا قد وجد المعلق لنعلم واختلفوا في أحصى هل هو فعل أو اسم تفضيل وفي الموصل هنا يقول بأنه اسم تفضيل وأنه بف... فعل وليس باسم تفضيل هذا الذي اختاره هنا أنه فعل أحصى فعل ولا يصلح أن يكون اسم تفضيل هنا هذه العلة التي ذكرناها في الحاشية قال في الموصل لنعلم قول لنعلم أي الحزبين أحصى فأي الحزبين مبتدى ومضاف إليه وأحصى خبر وهو فعل ماض لس متفضيل من الإحصاء على الأصح قول على الأصح راجع لقول فعل ماض لأنه لو كان اسم تفضيل أكان على غير القياس لأنه من رباعي ورد بنه شامف المغني القول بأنه اسم تفضيل بقول بأن الأمد ليس محصياً بل محصى وشرط التمييز بعد أفعل كوني او بعد افعل كونه فاعلا في المعنى كزيد أكثر مالا اي زيد اكثر المال في التمييز يشترط فيه ان يكون فاعلا في المعنى كثر ماله فهذا هو الفاعل في المعنى زيد أكثر مالا أي كثر ماله ماله كثير وهو فاعل في المعنى لان الكثره منسوبه اليه ومن من قال بالفعليه الزبخشري والفارسي وابن عطيه واختار الزجاج والتبريزي وأبو حيام في البحر أنه اسم تفضيل فانظر خلاف البحر المحيط عند هذه الآية فأضوال بيان الشريطي فالحاصل في خلاف أحصى هل هو اسم تفضيل أو فعل ورجح ابن نشان في المغني أنه اسم تفضيل والعلى التي رجح به أو بها كونه اسم تفضيل أن اسم التفضيل أو أنه فعل ليس باسم تفضيل أن اسم التفضيل لا يكون من الرباعي وإنما يكون من الثلاث كره ما فهو أكرم علي ما فهو أعلم فضل فهو أفضل فيكون من فعل ثلاث لا يكون من رباعي فلا يكون من أعطى ولا من أكرم ولا غير ذلك من الأفعال التي هي رباعية زاد على الرباع أيضا وإنما يوخذ ويصاق اسم التفضيل من الفعل الثلاثي هذا هو الأصل وقد يخرج عن هذا الأصل لكن القرآن جعل على الأفصح ولقد ذكروا الشذود والصياغة من غير ذلك ومن أهل العلم من يخالف في هذا ويرى أنه يصاغ من الرباعي فعلى ما ذكر الجمهور فلا يصلح للتفضيل لهذه العلم المذكورة أن أحصى لا يحصى من أحصى فعل فيكون اسم تفضيل لأنه من الرباعي وهكذا أيضا علا أقوى من هذا أن التمييز الذي بعد اسم التفضيل يكون فاعلا في المعنى والأمد ليس محصيا وإنما محصى الأمد ليس محسيا حتى يكون فاعلاً في المعنى وإنما هو محصى أحصى ما لبث أمدا فهو محصى وليس محصياً فلا يصبح يكون تمييزاً فإن تمييز يكون فاعلاً في المعنى مثل هذا المثال زيد أكثر مالاً أي كثر مالاً فنسبة الكثرة إلى المال فهو الفاعل في المعنى وهكذا زيد أفضل علما من عمر فضل علمه وهو فاعل في المعنى فإذا لم يكن فاعلاً في المعنى فلا يصرح أن ينصب هنا لا يكون اسم تفضيل إذا كان ما بعد المنصوب ليس فاعلاً في المعنى إذن أمد به وليس تمييزاً على هذا القول الذي اختار ابن شام مفعول به وليس بتمييز لأن أحصى ليس باسم تفضيل وإنما هو فعل ماض ولا يصرح الاسم التفضيل هنا للعلتين المذكورتين أن اسم التفضيل لا يصاق من, من رباعي وإنه يصاق من ثلاثي فقط وهكذا أيضاً التمييز يشترط فيه المنصوب بعد اسم التفضيل أن يكون فاعلاً في المعنى زيد أعظم زهداً من عمر وهكذا أكثر علماً من عمر وأكثر مالاً إلى آخره وأفضل أخلاقاً قل لهذه منسوبة إلى التمييز فهو فاعل في المعنى هذه التي ذكرت من الأسماء فهو إذن فاعل في المعنى أما هنا فليس كذلك لأن الأمد ليس محسيا فهو اسم فاعل يكون لا بل هو محصة فإذن أحصى فعل ماض وليس باسم تفضيل للعلتين المذكورتين قوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق ما هو النبأ نعم الخبر العظيم والخبر الذي له خطر وشأن عظيم هذا هو النبأ وهذا شروع بعد اجمال. ما ذكر سبحانه بما تقدم إلى أول فتية إلى الكهف نحن نقص عليك نبأهم فاسمع نبأهم يا محمد فنبأهم ما ذكر الله جل وعلاه فهذا شروع في تفصيل بعد إجمال والإجمال في قوله إذ أول فتية ثم فصل سبحانه والنبى هو الخبر الذي له شان وخطر نحن نخبرك بخبرهم هذا العظيم وذكر من خبرهم ما ذكر سبحانه قولوا وربطنا على قلوبهم ما معنى ربطنا أي قوينا قلوبهم بالصبر وايضا كذلك على ما نالهم الصبر على الشاء على الهجر لإبطانهم وهجر الخلان وهجر الإخوان والآباء والأمهات ربطنا على قلوبهم بالصبر على مثل هذه الأمور وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات الأرض قاموا أمام ذلك الجبار الذي دعاهم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى ربطنا على قلوبهم ثبتوا أمامه ولم يواتوه ما أراد فالثبت على التوحيد قالوا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه إله لا, لا تفكر في هذا ولا تطمع فيه أننا ندعو مع الله إلها آخر هذا ليجوز لا يليم هذا كفر بالله لقد قلنا إذا شططا تجاوزنا الحدود إذا دعونا غير الله سبحانه وتعالى وقلنا الشطط. وقلنا جورا أيها الله وهو جور أيما جور دعاء غير الله سبحانه وتعالى ثم ذكروا ما عليه أقوامهم وأنهم اتخذوا من دون الله إلها لا برهان لهم به وعبدوهم من دون الله ولم يقيموا على عبادتهم براهين وهيهات أن تقام البراهين على عبادة غير الله لو لا يأتون عليهم بسلطان بي ما معهم سلطان بين هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلها لو لا يأتون عليه بسلطان عليهم بسلطان بي فمن أظلم من افترى على الله كذبه فلا أظلم من هذا والله الذي يفتر على, على الله سبحانه وتعالى ويعبد غيره وربما يلتمس, ما يلتمس من الشبه حتى يصل إلى عبادة غير الله وأنهم يقربون إلى الله زلفة وأنهم وصائط وأنهم كيت وكيت فنحن ندعوهم لأننا مذنبون فلا يقبلون الله سبحانه وتعالى فنتوسط به إليه أو فنتوسط إليه بهم هؤلاء ناس صالحون ولهم شأنهم عند الله فنحن ندعوهم أن يشبعوا لنا عند الله وأن يقربون منه زلفة أما نحن فهيهاتا نصل إليه لذنوبنا ولما نحن عليه هذه مقايسة فاسدة وانهم يقيسون ذلك على البشر ويقولون السلطان والملك اذا اردت الدخول عليهم لا تصل اليهم الا عن طريق الواسطه عن طريق الحاجب عن طريق الوزير وما ذلك اما تدخل مباشره صعب تدخلون ونحن كذلك لا نستطيع ان نصل الى الله الا عن طريق الوصائط تاخذوا وصائط يقربونهم إلى الله زلفا هذا شرك المشركين المتقدمين الذين دمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ما نعبدهم إلا ليُقرِّبونا إلى الله زُلفة نفس الشُبهة طرحوها هؤلاء المتأخرون وتوصَّلوا بها إلى عبادة غير الله هي شُبهة من تقدم ودمهم الله عليها وكفرهم بها سبحانه ولم تشفع لهم هذه الشُبهة في أن يكونوا عن الإسلام وعلى التوحيد بل هو الشرك المحض أن تُتَّخَذ وصائق وتُدعَى من دون الله سبحانه وتعالى يُتَقَرَّب إليها بالقرابين هذا هو الشرك المُبين قوله بسم الله تعالى تعالى وربطنا شددنا على قلوبهم قوله نحن نقص عليك نقرا عليك نبئهم خبر اصحاب الكهف بالحق بالصدق انهم فتيه شباب شبان انهم فتيه شبان فتيه شبان ريعان الشباب وعنهوان الشباب وما أجمل الشباب والله وما أحسنه إذا استغل في طاعة الله جل وعلا ينتج الشاب نتاجا عظيما لنفسه للمسلمين إذا ثبت وفقه الله لدين الله سبحانه وتعالى وهم ثمرة الإسلام وهم نتاج الإسلام العظيم عن طريقهم يكون كم فتح الله عن طريق الشباب من ووصلوا إلى أماكن بعيدة هذا لا يصل إليها الشيبة يذهبوا الهند والسند فاتحين لا يصل إليها كبار السند يصل إليها شباب وناس بهم قوة عظيمة فتحوا البلاد في تلك الأزمنة وأهانوا أولئك الكافرين وأخضعوا الرقاب لله سبحانه وتعالى هؤلاء الشباب الذين ينفع الله بهم أما الشباب متميع يضحك مثل ما يضحك النسوان وهكذا يفعل في شعره ما يفعل النسوان من القصات وغير ذلك ويفعل في هيئته ولحيته كحال النسوان يريد أن يكون مثل المرأة أم وغير ذلك من أمور المخزية والله في الشباب المسلمين الآن أمور مخزية تستحي تنظر إلى شكله شكله والعياذ بالله ماهو طيب وزيه ماهو جيد وكلامه وحركاته تدل على تميّع وتكسر هذا الشباب سيبعد الحوثي ويدفع الله بهم الحوثي هذا الحوثي سيدغل ويطبل ويصل البلاده يغلي ولهم بالي بواحد سيركلهم كلهم ذه لكن الحمد لله قد يسر الله من يسخن به أعين الحوثي وعين الحوثي من الرجال وإن لو الله لو كان الشباب على هذا الحال على وثير واحدة ما أسهلنا على عدائنا وفعلا قد حصل ما حصل ما نالوه منا بسبب الكثرة الغالبة في الشباب لكن لو استقاموا الشباب وحصل الثقافة عظيمة في الدين عن وسائل الإعلام فقه الناس في الدين واستغلوا وسائل الإعلام في تفقيه الشباب لكن لا العكس ويريد الشباب أن يقفوا أمام العداء وإن هذا لم يكون خربتهم بالإعلام الذي يرفع الأقزام ويضع الإعلام وتريد شباباً أبطالاً ما يكون لكم هذا أبداً الشباب الأبطال يخرجوا من نحو هذه الأماكن ومن هذا الخير الذي هم يتعلمونه قال رحمه الله قولوا نحن نقص عليك نقرا عليك نباهم خبر اصحاب الكهف بالحق وبالحق جار ومجرور متعلق محذوف حال من ال من النبا متلبسا بالحق نبأهم حال قولهم متلبسا بالحق بالصدق انهم فتيه شبان امنوا بربهم وزدناهم هدى ايمانا وبصيرا قوله وربطنا شددنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران ذال قومهم ومفارقت ما كانوا فيه من العز وخص العيش وفروا بدينهم إلى الكهف إذ قاموا بين يدي دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها قالوا ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأوثان لقد قلنا إذا انشططا يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا انشططا قال ابن عباس جورا أي جور وقال قتاد كذبا وأصل الشطط والإشطاط مجاوزة القدر والإفراط قوله تعالى هؤلاء قومنا يعني أهل بلدنا اتخذوا من دونه أي من دون الله إلها اتخذوا من دونه أي من دون الله آلهة يعني الأصنام يعبدونها لولا أي هلا وهي حرف تحضير في هذا الموضع ولا سيب إذا وقع بعدها الفعل فهي حرف تعضير لولا يأتون عليهم وإنهوا البرهان الذي معكم عليهم حضضوهم وازعجوهم من أجل هذا يأتون ببرهان على عبادة غير الله وما عندهم برهان وأن لهم البرهان والقرآن البرهان قائم على التوحيد مبين للتوحيد ومظهر للتوحيد ومؤيد التوحيد ولم يكن هناك دليل أبداً في كتاب الله لا في سنة فيها تأييد الباطل ونصر الباطل حاشة أن يكون في كلام الله آية أو في سنة رسول الله حديث يؤيد الباطل أبداً وما مع أهل الباطل نص أبداً يؤيد باطلهم ويقيمون باطلهم عليه وإنما يلتمسون الشبه وينتزعون الأدلة التي يرون أنها ربما فيها شيء مما يريدون التوصل إليه وكل دليل استذل به أهل الباطل على باطلهم فهو رد عليهم قالا كما قال علماؤنا قال قوله نون اي هل لا عليهم اي عن على عبادتهم بسلطان بين بحجه واضحه تبين وتوضح ان الاصنام لا تستحق عباده من الله من دون الله فمن اظلم ممن افترى عنكم لا ولا تستحق تبين توضح هل لا يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بيّن بحجة واضحة تبيّن توضح الأسلام لا تستحقوا العبادة من دون الله عندكم لا كيف استقيبنا من عنده وما في يعني في سياق إثبات إثبات برهان يوضح ويبيّن أن هذه الأسلام تستحق العبادة من دون الله لذلك هنا قال هنا ساقط من أ ولو جعلتها ساقط أحسن من هذا الذي يولد الإشكال لو تركتها كان أفضل هذا بالنسبة المحقق فإن لا, لا معنى لها هنا والله أعلم الكلام يكون تبين وتوضح أن الأسلام تستحق العبادة من دون الله يا تب البرهان ما عنده برهان المقصود ليس المقصود النفي فبعض المحققين ما يلتفت للمعنى بس يريد أنه يظفر بزايد يكون قد أتى بخلاف ما جاء به الغير وربما تركه الغير للإشكال هذا الذي يحقق الكتاب قبل أو شيء يكون أفهم منه ما ما ظهر لهذا الزيادة انظروا ما في نصفه فيه هذا في الصواب ما يصرح له نعمة صباح نعم أحسنته يقول الإخوة في نسختهم ما فيه لا فلا ما تصبح سياق سياق ثبات برهان على هذا به تستحق هذه الأصنام العبادة ما معهم برهان فبعض المحققين يضع شيء ربما ما يفهمه قال بسلطان بين بحجة واضحة تبين وتوضح لأن الأصنام تستحق العبادة من دون الله فلا هذه تحلف تستحق العبادة من دون الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وزعم أن له شريكا وولدا إلى آخره إن شاء الله ما بقي يأتي في وقت آخر سبحانك الله وحمدك لا إله